فما موقف هؤلاء المنحرفين البغاه من ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة التي تنص على وجوب اتباع ما جاء به الرسول وتربط ط ا ع ة الله ب ط ا ع ة رسوله و ا ن ت ث ا ل أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه قال تعالى ويقيمون أ ط ع و ورسوله ا الله ا ل و أ ط ع وأطيعوا و الرسول ا الله وقال ل في وصف ؤ م ن ن ي ي ي ق ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة ويطيعون الله ورسوله ويقول جل ش أ ن ه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله و ي ت ع د حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهم من تفسير ب ط ا ع ة الرسول يخرج عن الامتثال لما ي أ م ر به واجتناب ما ينهى عنه والاقتداء ب أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه وتقريراته قال تعالى وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى مشددا على من يخالف أ م ر الله ورسوله وامرا بقتالهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ف ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة م ل ا ز م ة ل ل ق ر آ ن الكريم تفسر معانيه وتوضح مبانيه وتفصل ما أ ج م ل وترشد الناس لتطبيق العبادات على الوجه ا ل أ ك م ل لها قال تعالى والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمسلمون م ج م ع و ن على أ ن ا ل س ن ة هي ا ل أ ص ل الثاني من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل م ر ج ع بعد ا ل ق ر آ ن الكريم لتعاليم ا ل إ س ل ا م و أ ح ك ا م ه ومن خالف هذا ا ل إ ج م ا ع فهو خارج عن ا ل م ل ة مبتدع وليس متبعا هدفه هدم ا ل إ س ل ا م وتقويض أ ر ك ا ن ه ولكن الله ل م يمكن هؤلاء من نشر أ ف ك ا ر ه م ا ل ض ا ل ة ا ل م ن ح ر ف ة فقد ع ا ن الله الكثير من, من دعاه ا ل إ س ل ا م في كل زمان على تعقب هؤلاء وكشف شبهاتهم ا ل ض ا ل ة ا ل م ض ل ة ورد كيدهم في نحورهم وكاتب الدكتور وفقه هذا البحث الدكتور صالح أحمد ريرا وفقه الله أبوه أحمد يلقي الضوء ب أ س ل و ب علمي مختصر على هذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ض ا ر ة ويبين ش د و د أ ص ح ا ب ه ا وضلالهم وبعدهم عن الطريق القويم ويفند مزاعمهم ويوضح خ ط أ ه م وفساد معتقدهم وبطلان حجتهم وبعدها عن الرشد وسيرها في طريق ا ل غ و ا ي ة و ا ل ف س ا د يدع المنادين كما للشك بما مجالا أنا لا بها يوضح ي بأن ع ر ف و ن ن في ف قرارة أ س ه م ب ل ا ن رأيهم ولكنهم يتبعون طريق الشيطان ويحاولون ا ل ت أ ث ي ر على معتقدات ا ل أ م ة و إ ج م ا ع ه ا م د س ي ن بين صفوفها محاولين التفريق الشمل والتشكيك ب أ ح ك ا م الله ورسوله ولكنهم لن يحققوا هدفهم ب إ ذ ن الله وسيبقى ا ل إ س ل ا م قويا شامخا وسوف ينهزم الشيطان وجنده كما يبين أ ن كل المرتكزات التي أ و ر د ه ا ك أ س ب ا ب لرفضهم ل ل س ن ة ب ع ي د ة كل البعد عن الصواب فكما حفظ الله كتابه العظيم فقد حفظ س ن ة ر س و ل ه الكريم وقد يسر ل ل س ن ة منذ فجر ا ل إ س ل ا م وحتى عصرنا ل ح ا ض ر علماء اجلاء و ج ه ا ب د ة فضلاء يحفظون الحديث نقيا صافيا دون أ د ن ى ش ا ئ ب ة تشوبه مبعيدين عنه كل زيل أ ر ا د مفتر إ ل ح ا ق ه ب ا ل س ن ة وادراجه ضمن نصوصها م ب ي ن ي ن خ ط أ المخطئين و غ ف ل ة الغافلين ووهن الضعفاء والمتروكين فكيف يدعي هؤلاء بعد ذلك أ ن ا ل أ ح ا د ي ث وصلت عن طريق ا ل آ ح ا د و أ ن ه ا لا تفيد إ ل ا الظن في الحكم إ ن ه ا والله ف ر ي ة افتروها على الله ورسوله سينالون جزاءها يوم الحساب وقد ركز المؤلف على إ ي ض ا ح م ه م ة الرسول و أ ه م ي ة ا ل س ن ة لفهم ا ل ق ر آ ن ومكانتها م ن ه كما بين بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي تبين موقف الرسول من رافضي ا ل س ن ة والمحدثين ل ل ب د ع ة و أ خ ذ بعد ذلك في بيان بعض حججهم ا ل و ا ه ي ة و أ د ل ت ه م التي لا تقف أ م ا م قواعد النقل الصحيح ومنطق العقل الصريح ويبين لنا في ن ه ا ي ة بحثه أ ن ك ن ا ل س ن ة م ف ي د ة للظن لا يقتضي أ ردها وعدم ا ل إ ذ ع ا ن ل أ م ر ه ا بل ذلك يقضي اتباع ما جاء فيها إ ض ا ف ة إ ل ى ذلك ف إ ن علماء الحديث قد اعتنوا ب أ م ر ه ا غ ا ي ة ا ل ع ن ا ي ة وتتبعوا طرقها حتى أ ص ب ح ت ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ق ر ي ب ة من اليقين في ثبوتها تورث ا ل إ ن س ا ن حين ط ل ا ع ه على شروط ا ل أ ئ م ة في قبول الحديث ث ق ة بها فجزى الله المؤلف على حسن صنيعه و أ ث ا ب ه أ ح س ن الثواب ونفع بعلمه الجميع خالصا لوجهه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعود الله جامعة الإمام محمد بن الإسلامية、مقدمة. الحمد لله الذي أنزل الكتابة بياناً عليكم لله أنزل لكل مدير محمد مقدمة شيء بن و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الذي أ ر س ل هاديا ومبشرا ونذيرا ومبينا ل م ر ا د الله في كتابه وكان أ س و ة للمسلمين في أ ف ع ا ل ه وبعد ف إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هو ا ل أ ص ل ا ل أ و ل من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي يجب على كل مسلم أ ن يرجع إ ل ي ه في كل أ م ر ويحكمه في كل م س أ ل ة من مسائل ا ل ح ي ا ة ويعمل بما ورد فيه من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ و ا م ر ا ل ر ب ا ن ي ة وقد كان المسلمون على هذا ط و ل ة التاريخ ا ل إ س ل ا م ي في كل بلاده و أ ص ق ا ع ه لا يشذ عن ذلك أ ح د من المسلمين ف إ ن شذ كان ضالا عن السبيل ا ل ق و ي والصراط المستقيم و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة هي ا ل أ ص ل الثاني من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة التي يفزع إ ل ي ه ا المسلم عند الملمات ويستفتيها في حكم أ ي عمل يريد القيام به وينوي اداءه ويسترشد بها في أ ع م ا ل ه ا ل ي و م ي ة وعباداته ا ل م ف ر و ض ة و ا ل م ن د و ب ة ل أ ن ه ا هي ا ل ح ج ة على المؤمنين والبيان ل أ و ا م ر الحق في كتابه والمظهر الكامل لشرائع ا ل إ س ل ا م وسار المسلمون على اعتبار السنه النبويه اصلا للاحكام ومرجعا للانام عبر حياتهم الطويله التي قضوها في ظل الاسلام ولكن بعض الناس يدعون انهم قرانيون يهتدون بهدي القران فقط فيرفضون السنه النبويه ولا يحتجون بها ولا يعتبرونها اصلا يرجع اليه يزعمون انهم يتبعون القران الكريم ل أ ن ه متواتر في الوصول إ ل ي ن ا نقله الجن الغفير عن مثلهم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ا ا ل س ن ة ف إ ن م ا وصلت عن طريق ا ل آ ح ا د وهو لا يفيد إ ل ا الظن في الحكم وقد كون وانحرافا النبوية منعرجا السنة هؤلاء ضللته الأمة الإسلامية للمجتمع الإسلامي الذي خطيرا حياة ضارا في و ش د و ذ ا واضحا عن اجماع ا ل أ م ة وضلالا عن الصراط الحق والسبيل السوي و ز ع ز ع ة لما قر في ضمير الناس من الاعتماد على س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا و ج ب بيان هذا ا ل م ب د أ الضال و ا ل ف ك ر ة ا ل ش ا ذ ة و إ ي ض ا ح خطئها و إ ظ ه ا ر فسادها لمن يغتر بها من المسلمين وليس م ر ا د م ن ا ق ش ة أ ص ح ا ب ه ا ل أ ن ي اظنهم يعتقدون بطلان ر أ ي ه م في ق ر ا ر ة نفوسهم و إ ن م ا يريدون الفساد في ا ل أ ر ض واتباع غير سبيل المؤمنين و إ ن ي س أ ع ر ض هنا ل أ ه م ي ة ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة في ح ي ا ة المسلم مبينا م ه م ة رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه ا ل ح ي ا ة موضحا أ ن أ و ا م ر ا ل ق ر آ ن الكريم لا يمكن تطبيقها إ ل ا بالاعتماد على ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة و أ ن كتاب الله تعالى قد حض المؤمنين في محكم آ ي ا ت ه على اتباع ا ل س ن ة فمن كان ل ل ق ر آ ن متبعا فلا شك أ ن ه سيقتدي ب ا ل س ن ة في أ ع م ا ل ه كما أ ب ي ن مراد هؤلاء في دعواهم تلك و أ ن ه م إ ن م ا يريدون هدم ا ل إ س ل ا م في أ ن ف س ه م وعدم القيام ب أ و ا م ر ه و إ ق ص ا ء ا ل ش ر ي ع ة عن التطبيق في مجتمع الناس ومعاملاتهم والله أ ر ج و أ ن يسدد قولي ويوفق عملي وهو الهادي إ ل ى سواء السبيل مهمة ان ل ل صلى الله عليه وسلم ر س و إ الله جلت حكمته لم يخل هذه ا ل أ ر ض من رسول داع إ ل ى الحق وهاد إ ل ى دين الله الذي اراده للناس ودعاهم إ ل ي ه عن طريق انبيائه ورسله وان من امه إ ل ا خلا فيها نذير وذلك لان الناس لو تركوا لانفسهم دون هدايه ربانيه لضلوا عن السبيل القويم ولتنكبوا الصراط المستقيم ولو استهدوا بهدي عقولهم لاختلفت اهواؤهم وتعددت السبل التي يسيرون فيها ويتوجهون إ ل ي ه ا كما نراه اليوم في المجتمعات التي لا تهتدي ب ا ل إ س ل ا م ولكي لا يبقى للناس ح ج ة على الله أ ر س ل لهم الرسل في كل وقت وفي كل عصر ليدعوهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل و إ ن م ا لكي ندرك ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة علينا أ ن نرجع إ ل ى كتاب الله لتعلم م ه م ة هذا الرجل الذي كانت ا ل س ن ة حياته كلها قولا وفعلا وخلقا صلى الله عليه وسلم ثم ليرى حكم ا ل ق ر آ ن بهذه ا ل س ن ة وقد ذكر الله سبحانه م ه م ة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز ضمن آ ي ا ت ك ث ي ر ة ومن ذلك قوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن ك ا ن قبل لفي ضلال مبين فيعم الله جل جلاله على المؤمنين بما أ ن ع م عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مبينا ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع م ا ل وذلك أ و ل ا ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن والمقصود منها هو تعليم ك ي ف ي ة ا ل ت ل ا و ة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون تلك ا ل ك ي ف ي ة م ط ا ب ق ة لنزول ا ل ق ر آ ن كما أ م ر الله تعالى رسوله فقال ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا ث ا ن ي ا ت ز ك ي ة ا ل ص ح ا ب ة وهذه ا ل م ه م ة لها جوانب م ت ع د د ة فقد ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى خذ من أ م و ا ل ه م صدقه تطهرهم ي وتزكيهم بها فكان أ خ ذ ا ل ز ك ا ة سبيلا ل ت ز ك ي ة نفوس المؤمنين من داء الشح والبخل ويدخل في ذلك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت آ ي ا ت ك ث ي ر ة فيها ومن ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدخل في ذلك ا ل أ م ر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ خ ل ا ق إ ذ من كمل اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ك م ل ا ل ت ز ك ي ة نفسه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا وذلك رسول وسلم لأن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ص و ر ة ل ل أ خ ل ا ق ا ل م ر ض ي ة ا ل و ا ر د ة في كتاب الله عز وجل قالت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه ا ل ق ر آ ن رواه مسلم ثالثا تعليم الكتاب وهذه ا ل م ه م ة إ ن ه ا شيء آ خ ر غير ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ولذلك أ و ض ح الله تعالى هذه ا ل م ه م ة في قوله سبحانه و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون وقال جل و ع ز ا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن ويبين لهم ما غوض عليهم ويحكم بينهم بحكم الله تعالى ويفصل لهم ما أ ج م ل ت ه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة كل ذلك إ ن م ا كان من البيان لكتاب الله وتوضيحه بسنته الكريمه ل ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من المسلمين إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها ومن البيان كذلك ما جاء في قول الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل ل فاحلال ل ط ي ي ب ا ت و ر م ع ي ه خ ب الطيبات ئ ث ويضع و عنهم إصرهم ا أ غ ل ل التي كانت عليهم فإحلال ا كانت ا وتحريم الخبائث الذي ورد في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة كان بيانا لما جاء في ا ل ق ر آ ن الكريم رابعا وكانت ا ل م ه م ة الرابعه ة ي تعليم ا ل ح ك م ة والمقصود ب ا ل ح ك م ة هنا في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هو ا ل س ن ة باتفاق علماء ا ل إ س ل ا م وجمهور المفسرين ل أ ن ه ا في م ق ا ب ل ة ا ل ق ر آ ن ومما يدل على ذلك قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا فقد أ م ر ه ن بذكر ما يتلى في بيوتهن وهو أ م ر ا ا ل أ و ل آ ي ا ت الله والمقصود ما في ا ل ق ر آ ن الكريم الثاني هو ا ل ح ك م ة ولا شك أ ن ه ا أ م ر آ خ ر غير ا ل ق ر آ ن ولذا أ ط ف ت على ا ل آ ي ا ت ولا يذكر في بيوت امهات المؤمنين إ ل ا ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف ا و م من ذلك أ ن من م ه م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص ا ل ق ر آ ن الكريم تعليم ا ل س ن ة ل أ ص ح ا ب ه ولهذا قال أ ل ا إ ن ي أ و ت ي ت الكتاب ومثله معه رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند يعني ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ومن ا ل آ ي ا ت التي ذكرت شيئا من المهام ا ل م ن و ط ة برسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل قائل يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا و د ا ئ ي ا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا م ي ر ا ن أ خ ذ منها ا ل م ه م ة ا ل خ ا م س ة وهي خامسا ا ل د ع و ة إ ل ى الله وهي تستلزم إ ي ض ا ح ا من ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة لطرق ا ل د ع و ة وسبلها ومبادئها التي يجب على ا ل د ا ع ي ة أ ن يسلكها مع ا ل أ ق و ا م ا ل م خ ت ل ف ة التي يدعوها للدخول في ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا تعرف هذه الوسائل من توجيهاته ا ل ك ر ي م ة التي كان يوجه بها أ ص ح ا ب ه الدعاه الذين كان يرسلهم إ ل ى ا ل أ ق و ا م ا ل م خ ت ل ف ة كما يتبين من الوسائل التي سلكها في د ع و ة قومه من قريش وغيرها وكذلك تعرف من الكتب والرسائل التي بعثها إ ل ى الملوك والعظماء إ ل ى غير ذلك من مظام أ ص و ل ا ل د ع و ة في ا ل س ن ة النبويه ة من ذ ا لنا أن رسول الله صلى الله صاحب السنة كله رسول صلى عليه وسلم وهو يتبين أن التي أ و ض ح ت ش ر ي ع ة الله عز وجل فكانت سنته ب م ث ا ب ة ا ل م ذ ك ر ة ا ل إ ي ض ا ح ي ة للدستور الخالد كتاب الله عز وجل أهمية أنه أريد لفهم هو الله مبناه معناه يظهر آياته معه الكريم كلام من الذي في وفي سياق النبوية السنة السنة سائرة القرآن القرآن القرآن إن أن تكون السنة النبوية سائرة معه تفسر معانيه وتوضح مبانيه و أ ر ي د بايات الكتاب المبين ان تسير مع هدايه ة الرسول ا صلى ل ل عليه وسلم وذلك لأن الرسول م م العظمى ه ة ل الله صلى الله عليه وسلم هي الله كتابه لها الأهمية بيان في العزيز آيات بينات وتشريع النبوية ما تعالى فلا السونة أنزل من أن محكم شك العظمى في فهمنا للكتاب العزيز في آ ي ا ت ه و أ ح ك ا م ه حتى إ ذ ا أ ر ا د المرء منا أ ن يتحقق من فهمه ل ل ق ر آ ن الكريم كان عليه أ ن يعرف ما ورد في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة من بيان لمعانيه أ و تفسير لمبانيه أ و تطبيق ل أ ح ك ا م ه ومن أ و ل ى ا ل أ م ث ل ة في ذلك العبادات المفروضة التي أ م ر ن ا بها في كتاب الله جل و ع ز وعلى ر أ س ذلك كله ا ل ص ل ا ة وقد شهد الزمان أ ن ا س ا يقولون إ ن ه م يصلون لله بقلوبهم فلا يقومون ب ا ل ص ل ا ة كما يقوم بها المسلمون و ي ت أ و ل و ن الركوع والسجود ا ل ذ ي ن وردا في كتاب الله سبحانه ب ا ل إ خ ب ا ت و ا ل إ ذ ع ا ن بالقلب لقد اتجه الواحد من هؤلاء إ ل ى ا ل ت أ و ي ل الفاسد الذي يرضي هواه عندما كان متبعا لعقله الضال الذي أ و ر د ه تلك الموارد ا ل ذ م ي م ة فلننظر إ ل ى هذه ا ل ع ب ا د ة وكيف ورد ا ل أ م ر بها في كتاب الله جل و ع ز وكيف كان البيان فيها في س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة فكيف تكون إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة هي الدعاء وقال جل و ع ز واركعوا و س ج د و ا فمتى يكون الركوع ومتى يكون السجود أ ي ه م ا يسبق ا ل آ خ ر والواو في ا ل ل غ ة لا تفيد الترتيب وكيف يكون الركوع والركوع في اللغه مطلق ل ل ح ن ا ء وكيف يكون السجود و أ ص ل ه ا ل ت ط ا م والتذلل لم يبين ا ل ق ر آ ن الكريم هذا كله وقال تعالى ف ق ر أ و ا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن وقد قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى أ ج م ع العلماء على أ ن هذه ا ل آ ي ة نزلت في ا ل ص ل ا ة فمتى ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ر آ ن في ا ل ص ل ا ة وكم ي ق ر أ وما لا ي ق ر أ كل هذا لم يفصل في كتاب الله عز وجل وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي رواه البخاري ورواه الدارمي و أ ح م د فكانت صلاته مثالا يحتذى ل ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم عملوا بها وعلموها حتى وصلتنا س ل ي م ة بفضل الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة وتحليلها ر ي ه ا ت ك ب ر و ت ح ي ل التسليم أ رواه أ ب و داود والترمذي وابن ماجه والدارمي و أ ح م د والحاكم فعرفنا أ ن ا ل ص ل ا ة تبتدئ بتكبيره ا ل إ ح ر ا م وتنتهي بالتسليم وعرفنا من فعله صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يبتدئها بدعاء الاستفتاح كما بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أ ن ه لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب رواه الشيخان ف أ و ض ح أ ن المؤمن عليه أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة وبعد دعاء الاستفتاح ثم إ ن ه ي ق ر أ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل وقد ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا لا يحسن ا ل ص ل ا ة فقال له اذهب فصل ي ف إ ن ك لم تصل وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قال له الصحابي علمني فو الله لا أ ح س ن غيرها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف أ س ب غ ي الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم ا ق ر أ ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ن ف ع ل ذلك في صلاتك كلها أ خ ر ج ه السبع هذا غيب من فيض مما ورد في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة من أ م و ر ا ل ص ل ا ة فكيف بنا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نستعرض ما ورد فيها من بيان لمقدمات ا ل ص ل ا ة وشرائطها و أ ر ك ا ن ه ا ل ن ز م ذلك كتابا كبيرا أ م ا اذا استعرضنا ما ورد في ا ل س ن ة من بيان للعبادات ا ل أ خ ر ى ك ا ل ز ك ا ة مثلا التي أ م ر ن ا الله تعالى في كتابه بايات إ ي ت ئ ه ا ف آ ي ك ث ي ر ة م ق ر و ن ة ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ولكن في أ ي مال تؤدى ا ل ز ك ا ة وما هي أ ن ص ب ا ء ا ل ز ك ا ة لم يذكر ا ل ق ر آ ن شيئا من ذلك وتكفلت ا ل س ن ة ا ل ك ر ي م ة في إ ي ض ا ح ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ز ك ا ة فهو السنه لما س ت ط ا ع المسلم أ ن يعرف الواجب الذي عليه أ ن يقوم به ب ا ل ن س ب ة لماله وكم يخرج منه ومتى يخرج فكيف للمرء أ ن يفهم ما ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل أ م ر ب إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة بدون أ ن يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهكذا في كل أمر من نور وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطاعة الوالدين والذكر والقيام والدعاء كل الكريمة المنكر الشريعة في أمر من من عن حج والاستغفار و ط ه ا ر ة و ن ج ا س ة وصيد وذبائح وغير ذلك من ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة التي أ م ر ن ا بها في كتاب الله العزيز وليس ذلك فقط في مجال العبادات التي تكون أ ر ك ا ن الدين ا ل أ س ا س ي ة التي يقوم عليها بل هي كذلك تشمل الحدود التي هي أ م و ر م ع ي ن ة لا مجال للعقل فيها مع ذلك ف إ ن القارئ لكتاب الله تعالى لا يستطيع أ ن يعرف كيف ينفذ هذا الحد فالله سبحانه وتعالى قد أ م ر المؤمنين بقطع يد السارق في قوله تعالى والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فما هو حد ا ل س ر ق ة ونصابها التي يعتبر من وصلت سرقته إ ل ي ه س ا ر ق ة وكيف نقطع اليد واليد تطلق على جميع اليد من رؤوس ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى الكتف فهل نقطع من ا ل ر ص غ ام من المرفق ام من الكتف ي في ة إقامة الحد. وقل الحد الجلد مثل ذلك في الجلد. و أ ك ث ر من ذلك في الرجم أ ح ك ا م لم تعرف إ ل ا من طريق ا ل ن ب و ة المتلقاه من الله تعالى فكيف لا نقبلها ونضيعها و أ م ا ل م ع ا م ل ا ت فحدث ولا حرج فقد قال الله تعالى و أ ح ل الله البيع وحرم الربا وكلمة البيع تطلق على تعامل أحدهما البيع بين شخصين يدفع أحدهما ثمناً يدفع و ي أ خ ذ مقابله البدل المراد ولكن أ ليس في البيع أ ن و ا ع لا يجوز للمسلم أ ن يتعاطاها و أ ن يعامل الناس على أ س ا س ه ا ومن أ ن للمسلمين أ ن يتبينوا تلك ا ل أ ن و ا ع من البيوع ا ل م ح ظ و ر ة والنص الوارد في كتاب الله عز وجل عام يشمل كل أ ن و ا ع البيوع إ ن ه رسول الله الذي أ ر س ل لبيان كتاب الله ولتفصيل المجمل من آ ي ا ت ه هو المبين لذلك كله ولهذا نجد في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ج ن ز بيوعا كانت م و ج و د ة في زمانه ومنع من بيوع وحد حدودا لبيوع أ خ ر ى ومن ذلك قوله إ ن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير و ا ل أ ص ن ا م متفق عليه كما ن ه ا عن ثمن الكلب وزجر عن ثمن ا ل س ن و ر و ل ه ا عن بيع فضل الماء و ن ه ا عن بيع حبل ا ل ح ب ل ة و ن ه ا عن بيع ا ل ح ص ا ت وعن بيع الغرر و ن ه ا عن بيعتين في ب ي ع ة إ ل ى غير ذلك من البيوع المنهي عنها كل ذلك بيان لقوله تعالى وأحل الله البيع فلنترك البيع عليه الله بيان الله وأحل رسول صلى الله عليه وسلم الذي أ ر س ل ه الله تعالى لبيان شرعه ونتبع عقولا قد تضل عن السبيل وتخطئ الطريق القويم هذا العمر الحق هو الضلال المبين والفساد في الدين هذا هو فإذا ذلك البيع انتقلنا إلى الشطر الآخر من الآية الكريمة المتعلق بالربا وحرم الربا فدأت الأسئلة في فدأت وفي أي الأموال يجري إلى حول الربا وحرم من ما الأموال وما هي أ ن و ا ع ه صحيح أ ن الله تعالى قال في كتابه الكريم و إ ن تبتم فلكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون مبينا أ ن الحكم في موضوع الدين أ ن ي أ خ ذ الدائم راس ماله دون ز ي ا د ة أ و نقصان ليبتعد عن الربا ولكن هناك أ م و ر ا قد تدخل في الربا يغفل عنه ا المسلم وبيان ذلك للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذا القدر من ا ل م ا د ة ا ل إ ض ا ف ي ة ينتهي التسجيل على هذا الشريط